أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساق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 موع ينفخوا في الصور فتأتون أفواجا وقتحت السماء and Oh, um. لفضيله <تصفيق> الدكتور You yeah. may yeah. والنازعات غلقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا سلقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف مراج فتتسبع نرا أَإِذَا كُنَّا نَعِظُ مَن I uh, oh. What you سَيَجْمَعُ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيام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 Atau عنه تلها كل بأيدي سفرة كرام ضرر خلق من نطفه خلقه فقدر قوّام الأرض شمق ق عدائق ظلبا وبال يوم مَنْ فِي الْمُرُءِ مِنَ الْخَيْرِ وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَالصَّاحِبِ كل انرئ منهم يومئذ شخص يغنيه وجوه يومئذ ووجوه يومئذ عليها غذرة تظهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة